عشرة استمع إلى الجمل الآتية وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم لون الكلمات التي تحتها خط أبي طيار ويقود الطائرة هذا قطار خالي سائق قطار هذه حافلة أساعد وأحترم الكبار وأعطف على الصغار فيها هذه سيارة أربط حزام الأمان فيها